ساعة اللقاء والعودة من السفر ساعة تتوق لها القلوب وتشتاق لها الأمس من يبلغ عني يهلي مني بشهم بشارة المسافر السلام عاد وشوق المسافر الموادع من سهر راح الترى من سيدرى الجسد ترى وفترى عندكم ما راح حاضر مني باللي عني اهلي مني بفشهم بشراه المسافر بالسلام عاد واشواق المسافر الموادع بنسهى واحد ترى ما نسيداه الجسد سفر وذكرى عندكم ما راح حاضر جيتي يا اللي كل الاشواق بحراره كني البس عنكم جيتكم ذال يوم ضاهر يا امكم يكثر طويل الدرب وصعوبه يشارا للمسافات الطويله يا هلي بالشوق عبى لي بالشوق لي بلغ يا هلي. يبلغ عني أهلي مني بشرهم بشراه المسافر بالسلام عادي وشوك المسافر النوادع من سهر راح التراق نسيد راح الجسد سفر وفكره عندكم راح حاضر في فرق اللي نحبها نشرب الحال مراراه والليالي قضينها من حنين القلب سهر أشرقت الشمس وليل البعد قفا بالخساره جيتي اللي نبرني ما نسيني وظل ذاكر لين يبلغ عني أهلي عني اهلي يشرب بشراهه المسافر بالسلام عاد واشواق المسافر حلم ورد عبن سهر راح جرى ما نسيده الجسد سفر وفكره عندكم ما راح حاضر جيت مثل القارب اللي دل ببحوره انا راه خاطوتي وعيني في مرابع كنت ناضر وانت قصة فراقي شب ياخوي يا المناره كاهوني دلت تسوى وزنها لولو جواهر رمشها العلم سفر بسره معاد واشواق المسافر عينو قاعد سهر راح ترى ما نسيدرا هيكسد سفر وذكر عندكم ما راح الحظي راحتي في الديره اللي ما بهى الحظ وبرا في الديره اللي في العصر ماطر أحمد الله ع السلامة عز من لبوا زيارة وعذروني لو سمحتوا في المشاعر شاعر في شعر, شعر شاعر أحمد الله ع السلامة من يبلغ عندي أهلي مني يبشرهم بشراه المسافر بالسلامة عادي واشواق المسافر النوادع من سهر وغل ترى من سيدرى. الجسد سفر وفترة عندكم مراحل